من الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حَسِبَ الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون مَنْ كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وَهُو السَّمعُعَم وَمَِن جَهدَ فَإِنماَا يُجَهِدُ لِنَفْسِه إِ اللهَّه لَغَنِيون عنِ العالممين وََّذينَ آمَنوا وَعملِلُوا الصَّالِحَاتِلَنُ كَّرًا عَنْهُم سَئاتِهِم وَلَ نَجزًاهُمْ أَحْسَنَ الذي كَانوا يَععملَلون. وَالصَّينَ الْإِن سَانَ بِوالِدَ حسْن وَإن جَهَدَاكَ لِلتُشّرِكَ بِما لَْسَ لَك بجعِلمُم فَلاَا تُطهُمَا إلَ يَمَرجعُكُمْ فَأونَ بِأُكُم بِمَاكُ تُم تَعْعملَلُون وََّذينَ آمَنوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتِ لَ نُدِخِلًَا نَّجُمْ وَمِنن النَّاسمَيْ يَقولُ آممَنَّ بِاللغِ فَإذاَا أُذِيَ فِي اللِ جَعَلَ فِتْنَاتً النَّاسِكَ عَذاَابِال اللِ وَلَئِن ج أَنَصْرُ مِ الرَبِّكَ لَاَقولٌُ نَّئَِّ كُن الن مَكُم أَلَْسَ اللهَّهُ بِأَلَمَ بِمَا فِي صُدُور الْ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 فأَنْ جَناهُ وَأَصْحَابَ السَّفينَةِ وَجَعلناه آيَتَ للِعَمين وَإِدْ راجِيمَ إِذ قالَالَ لِقَوْمِهِ ععَبُضُ اللََّ وَالاتتَّقُ ذَلِكُمْ خَيْرَُّكُمْ إِ كُ تُم تَلَمون إِماَا تَعبُدُونَ مِنْ دُون اللَّ يِأَوثَانَ وَتَخلُكُونَ إِفْكَ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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إِلَّا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأن جاءوا الله من النار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 وَوط إذ قَا لِقَوْمِجين إِكُمْ لتَأتُونَ الْ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِجاَ مِنْ أَحَدم مِنَ العالممين أَإِنُم لتأْتُونَرنِ جَلَ وَتَقَطعونَ السَّبين وَتَأْتُونَ فِي نَادكُممُنكَوْ فمَا كانَانَ جوَوابَ قَوْمجين إ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 ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوط قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجين نجو اهله الا امراته كانت من الغابرين ولم ما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 إ مَََ قرْرهُم شعَبًا فَقالَا يَا قَوْمِ عبُضُ الله وَرْجُ يَوْومَ الْآشرِرَ وَلاَا تععثَو فيِي الأرضِ مُفْسدينين فَكَذَّبُهُ فَخَذَهُمُ الرَُاجِفَةُ فَأَصَْحهُ فِي داَِهِم جثمين وَوعدَ وَثَمُودَ وَقددت رَيَينَ نَكُم مِم مسكِنِهِم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 فَمِنُكُم مَنْ أأَررسَلناَا عَلَيْ حاصِبَ وَمِنْهُم منْ أَخَذَت الصَّيحَةُ وَمنِنكُم منْ خَسَفْنَا بِغِ الْ الأْرضَ وَمنِنهُم مَنْ أأَغرَقَنَا وَماَا كانَان اللههُ لَظلِمَكُمْ وَِ كَُون أَفُسَهُمْ يَظلِمون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 الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمتا وذكره لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لما جاءكم العذاب ولا يأتون بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم ما يرشون و العذاب من فوقهم ومن تحت رجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارض واسعه فايا يفعبدون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 ولئن سألتهم مَنْ نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون